وادينا تقي الفلاح وتاجنا اخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين والدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضاره ركبنا نسعى إلى لا تضيع بشمسها روحا. للدين والدنيا جمعنا غنا. كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا ومعلمات كم أضأنا مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا كم للعقول شرعنا أبواب المنا مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا في ساحة للعلم كنا نلتقي, نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي نبلينا ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرومات نفوسنا في أرض قرطبة لنا صرح نابه فتفتحت اذهاننا يا معتي يا خير دار, دار للهدى فيك انتشت للمكر مات ومضى حثيثا في كازا عمرنا أزف الفراق وضلنا بردائه مرت سريعا وانقضت أعوامنا في ساحة للعلم كنا نلتقي, نلتقي والحمد والإخلاص زاد قلوبنا الفلاح وتاجنا أخلاقنا بتنا على باب التخرج حوما في عام 2009 عامنا نهديك يا أمي رحيق تفوق نهدي إلى كل الأحدة جهدنا على باب فارجح وما عام 209 عامنا نهديك يا امي نهدي الى كل الاحبتي جهدنا فتقبلوا منا عظيمة وتبتلوا لله يعلو شأننا فدعاوكم في الغيب خير هدية تهدي خطانا في دجاء أيامنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا الله من الفلاح وتاجنا اخلاقنا